ويا قوم لا أسألكم عليه ما لم إن أدري إلا عن الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من كَمٌ ولا اقول لكم عندي قضاء الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول اني ملكه ولا اقول الذين تدري اعينكم ولا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 ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون أستراه قل إن استريته فعلي إلرامي فعلي إلرامي وأنا بريء مما تدرمون وأوحى إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبدئ بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا